صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. آمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ككالانعام بل هم اظنوا اولئكه الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون فيه اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بايات سَنَسْتَدِرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَيْدِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنْهُ وَإِنْ لَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 إله فلا هدي له ويذرهم في طغيانهم